ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل أن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ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 سَيَمْتَدُّ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدَهُ أَمْ يَغِيرُ